خصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر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 إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروع والأرض مددناها وألقينا فيها رؤوساً وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به فأنبتنا به جن وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتنقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال خعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق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 فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان ولكن كان في ضلال بعيد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 أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّ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 فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وعيد